Aguhulullahi min syaitan al rajim. "Kata raja, aku minta dia untuk menghapuskan diriku. Tapi ketika dia bertanya, dia berkata, "Hari ini kita mempunyai makhluk yang aman. Dia berkata, "Dia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 ولم جهزهم بجهازهم قال تؤوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين فإلّم تؤوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون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 Terima kasih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 قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بوضعيهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذناء يوسف ما كان ليأخذ خاؤه في دين الملك إلا إلا أي نشأ الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.